وَالْخَيلَ وَْ بِغَالَ وَالْحَميرَ للتَْركَبُهَا وَزينَةَ وَيَخْلُقُ مَا ل تَعلَمون وَلَ اللهَِّ قَصْدُ السَّبين وَمِنهَا جَاء وَلَ شَأَلَ هَدَكُم أَجمَعين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 الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِعُونَ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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تعملون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 يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَدُخُلُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هل يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ الْمَلَائِكَةِ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَمَا أَْرسَل النام قَبِكَ إلَّ رِرجَان النُحي إلَيهِم فَسْألوا أَهْلَ الذِكْرئ كُنتُم لا تونَ بِالبَييناتِ وَزُبُر وَأَنزَلنا إلَكَ الذِكْرَ لتُ بَّنَ لِنا سِمَُ الزِلَ إلَيهِم وَلاعَهُم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 أَلَم يَرَو إِلَ ماَا خَلَقَ اللههُ مِنْ شَيئَةَ فَيَ أُضلَالهُ عَن اليمينِ وَالشَّمائِنِ سُجدَا سُجَّدًا للِلهِ وَهُمْ دَخِون وَلِلهِ يَسْجُدُ ماَا فيِي السماواتِ وَماَا فِيأَْرضِ مِ دَبَّةِ وَمَلائكَة وَهُم لا يَستَكبِون. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَكُرُوا يُفْرِدُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ ٱللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا كنتم تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنَّ سِنَتَهُ مُلْكَذِبًا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرطون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 الله يَعلَمُ وَُم لا تَلَمُ ضَرَبَ اللهَّهُ مَثَلَ عَبدًا مَمْلُوكَ لا يَقُدِ على شَيئء وَمََّزَقُناَاهُ مَِّ رِزْقًا حسَنَاب وَمَ الرَّزَقُنااءوا مِا رِزْقًَا حَسَنَم فَهُو ينفق منه سرا وجهرا. هل يَستَون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 وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَةُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَا وَمَعَذَابًا فَأَوْقَلَ عَذَابِي بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ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 وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا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 تاتَّخذونَ أيمَانَكُم دَخَلَ بَيينَكُمْ أَ تَكونَ أَّةٌه أَربَ مِن أَّ إن ما يَبُلُوكُم اللهاه بهِ وَل يبَينَّ لَكُمْ يومَ القِيامَةِ مَا كُتُم فيِيهِ تَخْتَلِفُون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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا ناجزينا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحييه حياه طيبه ولا نجزيناهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بِمَا ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مل إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وَلَا تقولوا لما تَصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ